الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي صَوَّرَكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ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 الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ قُلْ مِن عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا كجامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد